والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربكما تكذبان يرسلوا عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنصران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 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا فِيهِمَا عَيْنَانِ نَظَّاخَتًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا صَدَقَ الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Biyyi alai rabbikuma tukazziban tebarak ismi rabbik dil celali vel ikram